بسم الله الرحمن الرحيم وإن العلماء كما شاف سنن أبي داوود من حديث أبي الضرداء وإن العلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر إرث الأنبياء ذلك القائد وتفسيره ساطع كالنجوم وفي روحنا سنة المصطفى وفقه الشريعة علم يدعو فقران نادى ذلك القائد وتفسيره ساطع الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من الثالث، الثالث من شرح المقدمة العشماوية في فقه أهل المدينة النبوية. واليوم هو اليوم التاسع من شهر رجب. الفرد الحرام عام أربعة وثلاثين وأربعمائة وألف هجرة صلى الله عليه وآله وسلم وقبل أن أدخل في الدرس أخونا أبو هاجر بارك الله فيه المقدسي يقول إن الشيخ خباب الحمد يقرؤني السلام من, بيت المق... من الديار المقدسة في فلسطين سأل الله عز وجل أي وخيرا وعليكم السلام الله وبشيركم أني بفضل الله تبارك وتعالى عندما غبت عنكم كنت في الديار المقدسة وفقنا الله عز وجل زيارة غزة غزة الصامدة فنسأ الله عز وجل أن لا يحرمنا من زيارة المسجد الأقصى وهو محرر وتعلوه رأي التوحيد وتحكم شريعة الرحمن إنه ولي ذلك والقادر عليه إذن معاشر الإخوة الأحبة نرجع إلى موضوعنا في المجلس الماضي تحدثنا عن أسباب الأحداث وبينا أن أن نواقض الوضوء إما أحداث وإما أسباب واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سندخل إلى المياه أحكام المياه فإن شاء الله سيكون حديثنا عن أقسام المياه وإذا تيسر شيء أكثر من ذلك بيناه بحول الله تبارك وتعالى فلنقرأ أولا ما يقوله المصنف رحمه الله ثم نشرع في شرح كلامه قال الإمام أو قال الشيخ عبد الباري العشماوي رحمه الله باب أقسام المياه التي يجوز منها الوضوء اعلم وفقك الله تعالى أن الماء على قسمين مخلوط وغير مخلوط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 فيتغير به فالماء نجس لا يصح منه الوضوء وإلا لم يتغير به فإن كان الماء قليلا والنجاس قليلا كره الوضوء منه على المشهور وتارة يختلط بطاهر فيتغير به فإن كان الطاهر مما يمكن الاحتراز منه كالماء المخلوط بالزعفران والورد والعجيل وما أشبه ذلك فهذا الماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره فيستعمل في العادات من طبخه وعجنه وشربه ونحو ذلك، ولا يستعمل في العبادات لا في لا في وضوء ولا في غيره. وإن كان مما لا يمكن احتراز منه كالماء المتغير بالسبخة أو الحماءة أو نحو ذلك أو الجاري على معدن زرنيخ أو كبريت أو نحو ذلك، فهذا كله طهور يصح الوضوء منه والله أعلم. طيب يا اخو هنا الشيخ رحمه الله قسم قسمة مختلفة عما أخذناه في مختصر الأخضر وهذه القسم حقيقة الأمر هي مختلفة في الشكل أما المضمون فهو واحد فهنا قسم الماء إلى بقي على أصله وهو الذي يسميه علماؤنا رحمه الله الماء المطلق وقسمه إلى ماء تغيرت إحدى أصافه الثلاثة ثم هذا الماء الذي تغيرت إحدى أصافه الثلاثة إما أن تتغير بشيء نجس أو بشيء طاهر وهذا الطاهر إما أن يكون مما ينفك عنه أو لا ينفك عنه فإذا بحسب هذا الوصف الجديد أو هذه القسمة الجديدة نكون قد قسمنا الماء إلى قسمين والمحصلة نكون قد قسمناه إلى أربعة أقسام لأن الحاصل أن الماء إما أن يكون طاهرا أو طهورا يجوز ويصلح للعادة والعبادة وإما يكون طاهرا يصلح للعادة ولا يصلح للعبادة وإما يكون نجسا لأن هذا حاصل كلامي هو هذا الكلام فالماء المطلق والذي يسميه العلماء المطلق يعني الذي لم تتغير إحدى أصافه الثلاثة بقي على أصل خلقته وهذا يتصور في مياه الأمطار ومياه الآبار الصافية ومياه الأنهار الصافية ايضا ومياه الجليد الذائب أو الثلج الذائب كل هذا يتصور فيه الماء المطلق الذي لم تتغير إحدى أوصافه الثلاث، وعما الماء الذي تغيرت إحدى أوصافه الثلاثة بشيء طاهر فهذا يتصور في ماء البحر بشيء طاهر لا ينفك عنه وشيء طاهر لا ينفك عنه هذا يتصور في ماء البحر ويتصور في كثير من الأنهار التي فيها رائحة الأسماك والطحالب وقد تمر على حمأة حمأة أو سبخة أو ما إلى ذلك فتغير طعمها أو لونها أو حتى رائحتها هذا كله يتصور في الأنهار في الغدران وفي كثير من الآبار في كثير من الآبار والعيون أيضا نعم ويتصور أيضا في المسابح التي يوضع فيها ما يصلحها ويتصور أيضا في مياه الصنابير الصنابير التي تكون في البيوت فهذه تجري في الأنابيب قد تصدع تلك الأنابيب وقد يعني يتعمد وضع مادة فيها حتى تصلحها إذن في هذه الأحوال كلها هذه مياه تغيرت بشيء لا تنفك عنه أو شيء ضروري أن تنصلح به الصرف الثالث وهو ما تغير بشيء طاهر وغير إحدى أوصافه الثلاثة بشيء, بشيء ينفك عنه ولا علاقة لا بإصلاحه كالماء يوضع فيه شيء من الشاي توضع فيه يوضع فيه كيس الشاي فيصبح أحمر أو أخضر أو أي شيء أو يتغير لونه بلون المادة التي توضع فيه والماء توضع فيه يوضع فيه ماء الزهر حتى يغير طعمه ويصبح اسمه ماء زهر إلى غير ذلك من الأمور فهذا القسم بهذه الحالة لا يصدح للعبادة لا يمكن أن ترفع به الجنابة ولا الحدث وعلى المشهور من المذهب لا يمكنك أن تزيد به أثراً نجاسا حكم نجاساً وإن أزلت أثرها على المشهور وإن كان الراجع وما ذكرت لكم درس الماضي في الـ الـ الـ يعني الـ الدروس الماضية يعني هو وأن الراجح من أقوال أهل العلم وهو مذهب الإمام الشافعِ الإمام أبي حنيفة أن النجاسة إذا ذهب أثرها ذهبت عينها وذهب أثرها فقد ارتفع ارتفعهما وهذا اختيار الشيخ أو الإمام محمد بن السلام الهواري رحمه الله واختيار الشيخ إسامة تيمي رحمه الله والقسم الرابع والأخير وهو قسم النجس ماء النجس وهذا الذي تغير إحدى أوصافه الثلاثة من جاسة تحدث فيه واضح اذا في هذه الصورة نأخذ أحكام المياه وإنما أخذنا هذه الاحكام حتى نعلم بعد ذلك عندما نشرح الوضوء والاغتسال وما إلى ذلك بماذا نغتسل وبماذا نتوضأ ما هو الماء الذي يصلح للاغتسال وللوضوء؟ إذن الأبواب يترتب بعضها على بعض وينبني أولها أو آخرها على أولها واضح؟ جيد إذن الآن نشرح نشرح إن شاء الله نشرح في شرح كلام المؤلف رحمه الله وتبارك وتعالى وذكر أدلة هذه المسائل التي تطرقنا إليها الآن فنقول قال اعلم وفقك الله تعالى أن الماء على قسمين مخلوط وغير مخلوط فأما المخلوط غير المخلوط فهو طهور وهو الماء المطلق والأصل في هذا قول الله عز وجل فإن لم تجدوا ماء فتيمه وهذا هو الماء فالماء هو الذي بقي على اصل خلقته ولم يتغير منه شيء هذا هو أصل المياه والله سبحانه وتعالى ذكر لنا أو علينا بذكر بعض المياه التي نحتاجها فقال سبحانه وتعالى عن ماء السماء وانزلنا من السماء ماء, ماء طهورا فماء السماء ليس فيه لا لون ولا طعم ولا ريح وقال سبحانه وتعالى وينزل من السماء ماء ليطهركم به اذا هذا صريح واضح ان ماء السماء هو ماء طهور ويدخل فيه ماء الثلج والبرد الذاب يعني لماذا لانه ماء نزل من السماء فيبس وتجلد او اصبح ثلجا فعندئذ اذا ذاب رجع الى اصله فيستخدم وهو ماء طهر وتعلمون الحديث الذي يقول في النبي صلى الله عليه وسلم حديث افتتاح الصلاة اللهم نقني من ذنوب الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدس اللهم اغسلني من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد بالماء والثلج والبرد وهذا حديث في الصحيح فدل على أن الماء والثلج والبرد من ال من المياه الطهور التي تصلح العادة والعباده قال او نبع من الأرض يعني ماء العيون الماء النابع من الأرض هو ماء العيون والأبار وقال الله سبحانه وتعالى مدللا يعني ممتنا على عباده وأنزل من السماء ماء فسلك وينابيع في الأرض مياه نزلت من السماء، فسولي كتير نبي في الأرض. فإذا خرجت ثانية، فيطاع. والأصل في هذا كله باب الطهارات وباب المياه. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سؤل: يا رسول الله، أنا توضأ من بئر مضاع. ويبئر يلقى فيها الحيض والنتنو ولحوم الكلاب فأجاب صلى الله عليه وآله وسلم بجواب جامع شامل وقال إن الماء طهور لا ينجسه شيء وهذا الحديث روىه الإمام أحمد في مسنده ورواه أبو داود والنساء الترمدي وحسنه وهو حديث صحيح فهذا الحديث يا إخوة هو في هذا الماء ومعناه أن الماء ما دام لا يزال على خلقته ولم تتغير إحدى أوصافه بشيء نجس أو بما يسلبه اسم الماء فعندئذن يبقى على طهوريته وتبقى أحكامه فيه طيب قال وأما المخلوط إذا تغيرت إحدى أوصافه الثلاثة لونه وطعمه وريحه بشيء فهو على قسمين إذا, إحدى إذا تغيرت إحدى أوصافه الثلاثة من أين جئنا بهذه الأوصاف الثلاثة هناك رواية لهذا الحديث الذي ذكرناه في حديث بئر مضاعة عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه هذا الحديث رواض بن في سننه ورواه الدارق في سننه أيضا بسند ضعيف باتفاق العلماء لكن العلماء قالوا إن هذا الحديث وقع الإجماع على مضمونه، فهذا الإجماع مما يقوي هذا الحديث، فإذا لا وتعلمون أن الأصوليين يقولون إنه لا يكون إجماع إلا وله دليل يدل عليه، إذن الإجماع عند العلماء رحمه الله تبارك وتعالى لا يكون لا يكون عن غير أصل هناك إجماعات لها أصول لا نعرفها إما أنها أننا غفلنا عنها أو ما إلى ذلك الأمور ولكن جل الإجماعات لها أصول وقد يكون الإجماع عن حديث ضعيف مما يدل على أن هذا الحديث له أصل مثل صورتنا هذه في صورتنا هذه هذا الحديث الذي ضعف اسناده من حيث النظر اجماع العلماء عليه يدل على ان له اصلا طيب قال تارة يختلط بنجس فيتغير به فالماء نجس لا يصح منه الوضوء لماذا؟ لأنه لم يبقى ماء طهورة فارتفع حكمه فارتفع حكمه ولم يعد من المياه التي يجوز الوضوء منها وقد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الماء يكون بالفلاة فلاة يعني في الصحراء وما يدوبه من السباع والدواب فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث هذا الحديث رواه أصحاب السنة وصححه جماعة العلماء وحاصل هذا الماء هذا الحديث أن الماء لو كان أقل من ذلك وأصابته نجاسة لا فيه وقال إن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث معناها مفهوم خالفة إذا لم يكن قلتين وحدثت فيه نجاسة فإنه يحمل الخبث طبعا أصحابنا المالكية لا يقولون بحديث قلتين هذا إما يضاعفونه أو لا يعونه ويقولون حتى لو صح فمفهوم خالفة مفهوم ضعيف فإذا جاء مفهوم آخر أو صريح آخر يقضي عليه وهنا دلت النصوص على أن القلتين الأخذ به بهما أمر نسبي غالبا إذا كان الماء قلتين وهو فيما بقي في ذاكرتي سبعون ومائتا لتر من الماء يعني بركة ماء فهذا في الغالب إذا وقع في نجسة تلاشى تلاشى هذه النجسة خاصة إذا كان السبع في فمه نجاسة في الشريفة مين فهذه النجاسة واضح؟ قال وتارة أيوة وإن لم يتغير به فإن كان الماء قليلا والنجاسة قليلة كلها الوضوء منه على المشهور يعني وهذا هو مشهور المذهب الأخ هنا يقول 185 لترا أخ أبو هاجر. طيب إذن القضية ترجع إلى تحديد معنى القلة وهو أيضا أمر اختلف فيه العلماء وهو الذي جعل بعض العلماء لا يأخذون بهذا الحديث قالوا لأن القلة أيضا مسألة نسبية ما هي القلة ولا يمكنك أن تحيل الناس على أمر مجهول لجميع الأحوال في جميع الأحوال لا حرج في هذا الموضوع الآن ليس هذا هو موضوعنا. الآن المقرر في المذهب أن الماء إذا كان قليلا ووقعت فيه نجاسة وتلاشت بحيث لم تغير منه شيئا فهو ماء طهور لكن تكره يكره استخدامه في العبادات لماذا قال لأن نفوس تقزز منه نفوس تقزز منه. ماء قليل مثلا وضعنا في قطعة بول النفسة تقزز منه يعني. وقالوا ولاعتبار خلاف المخالف وتعلمون أن ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله نحن أقول تعلمون ليس ضرورة تعلمون وابن أبي زيد القيرواني رحمه الله نص في الرسالة على أن الماء القليل تنجسه النجاسة وإنما تغير أحد أحد أوصافه فمن من أصول المذهب اعتبار الخلاف الأخ بعين الاعتبار خلاف المخالف فكيف إذا كان مخالف الدخل المذهب فلذلك كرهه الوضوء من مثل هذا الماء ولماذا جوز الوضوء منه قالوا لأنه ما زرع على أصل خلقته ولأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طاو لا ينجزه شيء هذا ماء لم ينجز شيء فكيف إذا ك إذا كنا نقول إن بئر مضاع بئر تلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن ونظرا لأنها يعني يتغير ماءها ويتحول فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء طهول ينجيسه شيء كيف بشيء من الماء وقعت فيه قطرة من بول أين تأتي قطرة البول هذه مع الحيض والنتن وكل حوم الكلاب واضح يا أخوان إذن قول أصحابنا هذا قول وإما يدل على الكراهه حديث ابي هريره رضي الله عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم, أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الماء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده هذا حديث قد يسأل الإنسان يقول أولا ظاهره التحريم فلماذا اعتبرته ظاهره الكرأة فقط للأدلة التي ذكرت لك ولعموم حديث إن الماء طهول لا ينجيزه شيء وأما هذا الحديث فمبناه على ما سأذكر لكم العرب كان الاستجاب جاء عنده قليلا وكان الغالب عليهم الاستجمار وكانوا يعدون استخدام المياه من صفة النساء لا من صفة الرجال ولذلك لما قيل لي سعيد مسيب في الاستجاء قال أنتن يدي وأنتن يدي وهناك آثار عديدة أنه كان يقول هذا فعل النساء وبناء عليه فالاستجمار بالحجارة مهما فعل الصاحبه تبقى الآثار الحجارة لا تزيل عين النجاسه كلها إنما يبقى شيء يعفى عنه وكان من عادتهم أنهم ينامون عراه وما هذه العادة عند أهل الريف في بلادنا لا أقصد الريف أهل القرى أهل البوادي يقولون إذا جاء لينام يقولون يفسخ يفسخ ثيابه لا ينام إلا فاسخ ثيابه فإذا نام عرق وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يدري باتت يده لا يعني أنه يدوس ستهرب منه ثم <تصفيق> مستحيل لكنه لا يدري لعله حك شيئا من جسده والإنس نائم في عفوا الله لا أدري أين ماذا حك من جلده وماذا فعل وكثيرا ما يحك الإنسان ها هنا أو ها هنا أو ها هنا ولا يدري وهو نائم فمن ما من أي حك دبره أو عورته فتعلق النجاسة في يديه ولا يشعر ومن أجل أن هذا الأمر مشكوك فيه حمل علماؤنا هذا الحديث على الكراهه أو على استحبابه لا على الوجود واضح جيد ثم قال وتارتي يختلط بالطاهر فيتغير به تارتي يتغير ما بشيء طاهر فيتغير به يعني يتغير بذلك الشيء الطاهر وهذا التغير إما أن يكون قال فإن كان الطاهر مما يمكن الاحتراز منه كالماء المخلوط بالزعفران والورد والعجين ومأشفل ذلك فهذا الماء الطاهر في نفسه غير مطاهر لغيره وبناء على الفي في العادات مثل الطبخ وعجن وعجن والشرب ونحن ذلك لا يستمر في العبادات لا في الوضوء ولا في غيره هذا واضح هذا واضح لأنه لم يعد ماء مطلقا ولأنه سلب اسم الماء وأصبح اسمه إما زعفران أو ماء ورد أو الشاي أو ما إلا ذلك فلم يبقى اسمه اسم الماء ونحن مكلفون بأن نترضى ونرفع الحدث بالماء لا بأي شيء اخر وضع قال وان كان مما لا يمكن الاحتراز من منه كالماء المتغير بالسبخه او الحمأة السبخه هي تراب المالح مثل تراب البحر والحرقه هو الماء هو التراب المحترق لون اسود اسود ونحو ذلك، أو الجارع المعدن يعني يجري على معدن من المعادن فيتعلق بها رائحة كالزرنيخ والكبريت وما إذن هناك بعض الأودية والأنهار تمر على الفصفات مثلاً فرائحة الفصفات تعلق فيها وأيضاً تعلق في فيها رائحة الكبريت مثلاً أو ما إذا ذلك من الأمر، فهذه كلها بما أن لا تتفكوا عنه فلا لا يؤثروا ذلك فيها لا يؤثر ذلك فيها وهذا هذا الأمر إجماع حكاه الإمام النووي في شرح شرحه على المجمو شرحه على المذهب المعروف بالمجموع شرح مهذب حك إجماع العلماء على هذه المسألة فإذا هي ليست مسألة خاصة بمذهبنا بل هي مسألة عامة في سائر المذاهب. وبهذا نكون قد أنهينا أقسام المياه وندخل في باب فرائض الوضوء وسننه وفضائله <تصفيق> قال رحمه الله تبارك وتعالى باب فرائض الوضوء وسننه وفضائله فأما فرائض الوضوء فسبعة فالنيه عند غسل الوجه وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح جميع الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين والفور والتدليك فهذه سبعة ذكرنا في شرحي مختصر الأخضر أن فرائض الوضوء سبعة وهكذا ذكره علماء رحمه الله والأصل في ذلك آية المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قلتوا إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين قلنا بأن فرائض الوضوء ذكر ذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى وهذه السبعه مبنية على الآية إضافة إلى الثلاثه التي ذكرها علماؤنا وهي الفور والدلك والنية والنية هي أيضا مذكرة في الآية يا إذا قمتم فهذه إذا قمتم يعني نويتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم هذا الوجه وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم إلى الكعبين وأضف إليها الدلك والفعور فإذن خمسة موجودة في الآية والباقي مستنبطة من أحاديث أخرى لنقال أولها النية للآية التي ذكرنا لكم ولحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيح إنما الأعمال بالنيات وهو حديث متفق عليه وأيضا غسل الوجه لأنهم نذكرون في الآية ونذكرون جميع الأحاديث التي فيها صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وثالثها غسل اليدين إلى المرفقين والمرفقان على قول جماهير العلماء يدخلان فالغاية يعني داخلة في الحد لذلك المرفق هو هذا وسمي مرفقا لأن الإنسان يرتفق به عندما يجلس لذلك هذا هو المرفق فيدخل في الحد ولذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى شرع في العضد والعضد هو هذا، هذه العضد هذا هذا الساعد سمي الساعد هذا هذا الساعد وهذا الكوع وهذا العضد. نعم. فإذا هذه هي أسماء يعني ينبغي الإنسان يعرفها حتى يعلم الأحكام الشرعية. وأما غسل الوجه فمعروف ان الوجه هو ما يواجهك ولذلك يدخل فيه الحد الطبيعي من منابت الشعر الطبيعية إلى أسفل الذقن وهو مجمع اللحيين واللحي هو هذا الذي ينبت عليه الأدراس فيسمى لحيا ومنه سمية اللحية لأنها تنبت على اللحيين وعرضا من شحمة الأذن اليمنى إلى شحمة الأذن اليسرى وبعضهم يقول من الوتد إلى الوتد يعني هذه الغضروف في الأذن يسمى الوتد هذا حد الوجه الذي يجب غسله في الوضوء وقد ثبت في حديث عثمان رضي الله تعالى وتعالى عن في صفة وضوع النبي صلى الله عليه وسلم قوله ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى كذلك والحديث متفق عليه والرابع يعني الفريضة الرابعة هي مسح جميع الرأس ومشهور المذهب وجوب تعميم الرأس كله سواء كان للرجل أو للمرأة وبناء عليه فيجب تعميم مسح الشعر كله إذا كان الرجل لا شعر له اصلا فإذا يمسح رأسه ولكن إذا كان له شعر وتدلى فيمسح حتى المدلل منه والمرأة أيضا تمسح المدلة من شعرها ورجل يكون له الوفرة يمسحها كلها هذا هو مشهور المذهب يعني أن الآية في قول عز وجل يمسحه برؤوسكم قالوا الباء للإلصاق بمعنى امسح رأسك كله قالوا ولأن الوجه عندما قلنا اغسلوا وجوهكم لم ينصرف القول إلى بعض الوجه واتفق العلماء على أن من غسل بعض وجهه وترك البعض الآخر فوضوءه باطل وضوءه باطل ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان هذا هو هديه الشريف في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربي بن عاصم رضي الله عنه في صفة الوضوء في صوت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ به فإذا الحكم إذا تعلق بإسم من الاسماء فيجب استيفاء ذلك اسم هكذا قال علماءنا رحمه الله تبارك وتعالى قالوا أو يمكننا أن نضيف إلى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما مسح على العمامة مسح ناصيته وأكمل على العمامة فلو جاز مسح بعض الرأس لا اكتفى بالناصية واضح؟ فهذه مسألة إن شاء الله واضحة ولذلك كان بعض العلماء يقول أتوضأ على مذهب مالك وأصلي على مذهب الشافعي قال لأن مذهب مالك في الوضوء أحبط ومذهب الشافعي في الصلاة أكمل هذا قول هذا قول الإمام محمد جعفر الكتاني رحمه الله كان يصلي على مذهب الشافعي شافعي تعرفون يوجب البسمة على الإمام المأموم ويوجب قراءة عفواً يوجب الفاتحة على الإمام المأموم ويوجب قراءة البسمة وله أشياء كثيرة يعني يعني يسنها لا يسنها, ما لا يسنها المالكية ويسلم تسليمتين ويعني يعني هناك أمور كثيرة عند الشافعية تزيد على ما يقوله المالكية ولذلك كان يرى الصلاة على مذهب الشافعي لأن الصلاة على مذهب الشافعي أكمل وفي الوضوء الشافعي يقول ولو مسحت ثلاث شعرات يكفي. يرى أن مسح بعض الرأس يغني عن مسح يكفي عن مسح بقية الرأس، فلذلك يرى الشيخ أن مذهب الإمام مالك هذا أكمل. والله تبارك وتعالى عالم يعني وكلهم من رسول الله ملتزم رشفة من البحر أو غرفه من الديم كما قال المصيري رحمه الله تبارك وتعالى. فاذا المقصود هو أن يحتاط الإنسان لدينه في العبادة نرجع إلى ما كنا بصدده الفريضة الخامسة غسل الرجلين إلى الكعبين والكعبان هم العظمان الناتئان في الرجل انظر أخي هذا،, هذا كعب وهذا كعب هذا, هذا العظمان كعبان أما هذا عقب وين الأعقاب من النار هذا العقب فإذا اللهم صلى الله عليه وسلم محمد غسل الرجلين الكعبين لقول عز وجل وأرجو لكم إلى الكعبين والإضافة هنا بالنصب على الغسل ومن جر ويا قراءة سبعية متواترة أيضا على المسح والمسح محمول على المسح على الخفين لا المسح من غير الخفين لنجمع بين النصوص لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويعقى من النار وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يعلم عنه قط انه اكتفى بمسح رجليه وليس عليه ما شيء إلى غير ذلك من الادله في هذا الفر وحديث عثمان رضي الله تعالى عنه في صفته وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ثم غسل الرجل اليمنى الكعبين ثم اليسرى كذلك والحديث متفق عليه الفريضة السادسة وهي الفور والفور هنا هو المسمى بالموالات وشرطه الذكر والقدرة بمعنى أن الفور واجب بالذكر والقدرة فإن نسي الإنسان فهو معذور وعليه أي يستدرك ذلك وإن, وإن لم يستطع بسبب الأسباب فهو معذور عليه أي يستدرك ذلك أيضا في جميع الأحوال من ترك شيئا من جسده من المواضع التي يجب أن يغسلها في الوضوء فوضوءه ناقص وإذا كان وضوءه ناقص فصلاته باطلة بذلك الوضوء فاضح؟ ولذلك روى أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال ارجع فأحسم وضوءك والحديث روى ابو داود والنساء فلو كان الفور غير واجب لقال لو اغسل ذلك الموضوع فقط لكن لما أمروا بأن يرجع ويتوضا من جديد دل على أن الفور واجب وحديث خالد بن معدان عن بعض اصحاب بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا يصلى في ظهر قدميه اللومعه قدر الدرهم لم يصل يصلها الماء فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعيد الوضوء رواه ابو داود في سننه وصحابه الحاكم وغيره جيد والفريضه السابعه التي ذكرها وهي الدلك والدلك من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب لأن الناس فرقوا بين غمس اليد في الماء وبين غسلها فلو غمست يدك في الماء ثم خرجتها فهناك مواضع ليصيبها الماء لماذا؟ لأن الجلد يدفع عن نفسه لدهنيته وأيضا الشعر الذي في الجلد قد يدفع الماء فإذا لم تتدلك أوشك أن تترك بعض المواضع لم يصبها ما، فلذلك تشدد أئمتنا أصحابنا في مسألة الدلك. وهناك حديث رواه عبد الله بن زيد في صفه الوضوء وقال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بثلث مد فجعل يدلك ذراعيه والحديث رواه أحمد وصحب بن حببنى وابن خزيمة ابن خزيمة هو ابن حبان لأن ابن حبان تلميذ ابن خزيمة الأول أولى أن نذكر الشيخ من أن نذكر التلميذ ولأن الغسل لا يطلق إلا على ما عممته والتعميم لا يتم إلا بالدلك فمن أجل هذا كله ذهب أصحابنا رحمه الله إلى وجوب الدلك في الوضوء. ثم قال الشيخ رحمه الله هذه سبع ولكن يجب عليك في غسل وجهك أن تخلل شعر لحيتك إن كان شعر اللحية خفيفا تظهر البشرة من تحته. لماذا؟ لأنه إذا ظهرت البشرة من تحته فهي جزء من الوجه، فوجب أن تغسل ذلك الجزء من الوجه. ولأن اللحية إذا كانت كثيفة فإنها تصبح جزءا من الوجه ولذلك قال وإن كان كثيفا فلا يجب عليك تخريرها لماذا؟ لأن جزء من الوجه والأصل في ذلك الشعر الرأس فأنت لا تلامس البشرة لأن الشعر يغني عن البشرة فإذا تمسح الشعر وكذلك اللحية أنت تغسل وجهك وتمسح هذه اللحية ولا يجب عليك تخليل حتى تصبحها مبتلة حتى إن بعض العلماء لم يرى التخليل أصلا ورد الأحاديث الوالدة فيه لإضافها وقال آخر لا يستحب التخليل لعموم لأن الأحاديث الوالدة في ذلك يقوي بعضها بعضا ووردت في الطرق المتعددة تجعل لها اصلا يستحب التخليل من نعم لحديث عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يخلل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء حديث رواه الترمذي وصححه ابن خزيمة ابن حبان من العلماء لكن الحديث ضعيف لكن له أسانيد وطرق كذا مما يجعل له أصله لكن الأحاديث الصحيحة المتواترة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها تخير لحيه فلذلك بعض العلماء لم يرى تخير لحيه وبعضهم قال لا يستحب ليست بالواجبة ولا هي من السنة المؤكدة هي واضح؟ قال وكذلك يجب عليك في غسل يديك أن تخلل أصابعك على المشهور وحديث لقيط ابن الصبرة رضي الله تعالى عنه يدل على ذلك وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع حثروه الأيمن أصح السنة الأربعة أصح الأحاديث غيره وحديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخل الأصابع يديك ورجليك وهو أيضا مما رواه الترمذي وابن ماجه وصححه العلماء رحمهم الله قول هذا استغفر الله لي ولك والحمد لله رب العالمين لا كان هناك الاستفسار والساء تفضلوا دارك الله فيكم <تصفيق> مسح الرأس بالنسبة للورقة يجب أن جميع جميعا يعني هي تجمع شعره كله في القبضة هكذا والدوزل لأن شعر المرأة يمكن يعني تطويل فتجمعه في يد واحدة وتمر عليه طيب أخونا أبو هاج المقدسي قال عندي أسئلة بسيطة وسريعة قبل البدء في توابع من توابع الدفس السابق تفضل أخي الكريم. تفضل هل مس المرأة بشاة مع حائل ينقض الوضوء أم لا؟ إذا كان الحائل خفيفا، فعلى مشهور المذهب ينقض الوضوء، أما إذا كان كثيفا فلا ينقض الوضوء. ولو بشاة؟ ولو بشاة لأنه كثيف. م. نعم. أكل مرق لحم الجزور هل ينقض الوضوء أم لا؟ <تصفيق> <تصفيق> هذا سؤال. نحتاج الى نراجعه كل أكل أحشاء الجزور دون اللحم نعم ينقض الوضوء لأنه جزء من الجزور نعم بارك الله فيك يا نعمان شرب حليب الناقه أو بولها للعلاج هل ينقض الوضوء كذلك والله الدليل يدل على أكل اللحم ينقض الوضوء أما بقية الأمور فليس لدينا دليل على أنها تنقض الوضع أيضا في كتب الفقه إذا وجدنا قال الجمهور هل للجمهور معنى أصطلاحي محدد نعم بعضهم يجعل الجمهور هم بقية الأئمة الأربعة وبعضهم يعني بالجمهور جمهور العلماء يعني وليس بالخصوص وليس الأئمة الأربعة فقط وياك. طيب أخيرا عند النسبة إلى مذهب أبي حنيفة هل نقول حنفي أو حنيفي لا نقول حنفي الياء تطير أما الحنيفي فهو المسلم حنيفة وما ومعنى المشكين المسلم هو الحنيف يقال فلان حنيف يعني مسلم فضل يا أخي اسأل ما بدأ رجل حضرته الصلاة صلاة الفريضة وليس لديه شيء من الماء المطلق وما مختلط بما يفارقه غالبا وقد أثر في طهوريته وغير أوصابه فهل يجوز له التيمم هذا الحالة أم يلزمه التوضع بما عنده من الماء المعتبر متغير هذا الماء لا يصلح للوضوء إذن يتيمم يعني كما كان لديه شاي هل يتوضع بالشاي يا أخي. طيب حكم الامام مالك على حديث القلتين من حيث القبول والرد مع العلم ان حديث القلتين من حديث ابن عمر وجاء من اربع طرق كله صحيحه وصححه هو الامام احمد وابن خزيمه وابن حجر وابن تيميه والالباني يعني الإمام مالك ليس محكوما بهؤلاء العلماء ولا وجهته ونظره والصواب حقيقة الذي ندين الله عز وجل به هو صحة حديث القلتين الصواب هو صحة حديث القلتين ولكن هناك رسالة حقيقة إذا لم تخلني الذاكرة للشيخ أبي إسحاق رحويني أظن في تصحيح رسال حديث القلتين. على الأدلة تدل على صحة حديث القلتين. وهذه الصحة لا تؤثر كثيرا في الحكم، لأننا نقول الحديث نسبي. الحديث نسبي. غالبا إذا كان ماء قلتين سواء قلنا مائتين وسبعين لترا أو مئة وتسعين لترا أو ما إلى ذلك، فهو ماء كثير. وبما أنه ماء كثير فالغالب أن شربة أو شربتين من سبع أو أسد أو ضبع أو ما إلى ذلك لن تؤثر فيه. ربما لم ينظر أول السؤال. لم يظهر أول السؤال. ما هو أول السؤال؟ لو كانت العلة في الغسل اليد عن الاستيقاظ من النوم فلماذا يحددها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فلو قال فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء؟ لحصل مراد ألا يدل ذلك على أن الأمر تعبدي لا يا أخي الأمر ليس تعبديا فقط ليس تعبديا فقط لأن الأمر واضح الأمر يتعلق بما سيتنجس او سيشك في نجاسته فعندئذ امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل اليدين قبل ادخالهما في الاناء لماذا مخافة أن يكون شيئا ولذلك قال فإنه لا يدري أين بس يدور فلا يقال مع هذا التعليل إن الأمر تعب جيد قال له كانت العلة طيب جيد لماذا يحدده بثلاث مرات يا الله الثلاث لها أصل في دين الله عز وجل ولذلك الثلاث لها قرائن كثيرة تبلغ الثلاث هناك أحكام كثيرة تصل إلى الثلاث فالثلاث هي التي يمكن أن تكون تعبدية ولذلك لا يج لا يستحب بل لا يشرع أزديات على الثلاث الوضوء ولا في غسل الأعضاء ولا في غسل الرأس هذا الاغتسال وال غير ذلك من أمور كثيرة هل هناك فرق بين ورود النجاسة على الماء ورود الماء على النجاسة في الحكم على طهور الماء من نجاسته؟ نعم حقيقة الماء إذا صببته على النجاسة وتغير أثره فإنه لا عبرة بذلك لأنه ورد على النجاسة يزيلها ويؤثر فيها لكن لو وقعت تلك النجاسة في ذلك الماء لأثرت فيه فإذا ورود الماء على النجاسة فعلا حكمه غير حكم النجاسة إذا وردت على الماء طيب جيد يدخل في مفهوم العدد <تصفيق> لا، كنت أذكر. هنا تظهر مشكلة غسالات الحوض. وسيأتي السؤال عنه ما هي غسالات الحوض؟ هل تحتاج إزالة النجاسة والخبث على نية وتصح بغير الماء الطهور؟ لا لا, لا تحتاجوا إلى نية يعني لأن من باب التروك لأن من باب إزالة الشيء. إذن هذه هي. إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية، لأن إزالة عينها وأثرها. وهل تصح بغير المقطع؟ هذه مسألة أجبت عنها. قلت إن مذهب أبي حنيفة واختاره من أصحابنا ابن عبد السلام ومن أئمة نشخ الإسلام والتيمية أن الماء إذا ذهب أثره إن نجس إذا ذهب أثرها فذهب حبها. وهذا مذهب أبي حنيفة النعمان رحمه الله وطهارته وتعالى لا بد من الناس. ها؟ لا بد من لا، مشين ماذا؟ مذهب, مذهب مالك والشافعي وأحمد. تجيحي هو مذهب الذين يقو... مذهب الشيخ الإسلام في هذه المسألة مذهب بحنيفة يعني هذا هو الراجع والأدلة على ذلك كثيرة يعني لعلنا في هذه المسألة نفصل في في الدروس يعني القادمة طبعا هو هذا الموضوع لم يتطرط إليه العشماوي إنما أتينا به عرضا يعني اختلاط الماء بالصابون أو بالمسحوق الغسيل وهي طاهرة قطعا يخرج الماء من مسمى الماء طبيعي صحيح، فانتقل الماء من الطهورية إلى الطهارة، وعليه لم يجزئ لإزالة النجاسة، وبالتالي لا تطهر الثياب عند غسلها بغسالات الحوض وليس الأوتوماتيك. بين لنا شيخنا حبيب. طبعا على المذهب لا لا تطهر. على المذهب الغسالات الأوتوماتيكية أو التي ليس فيها إلا الصابون. ثم تعصرها ولا تغ لا تغسلها ثانية بماء قراح في هذه الحالة هذه على الم... على هذا المذاب الثلاث لا تطهر ولكن على مذهب يحيط تط تطهر ولكن لا يوجد غسلات لا في الأوتوماتيك ثمّ شيء غسل أخيراً ت... يكون مطهر نعم وهذا الصواب نعم نعم صحيح لكن هناك يقول غسلات الحوض وليس الأوتوماتيك أنا لم أفرق بين الحوض والأوتوماتيك يعني. هنا يقول إذا اختلطت النجاسة بالماء وغيرت أحد أصافه تنجس وعليه فغسل الملابس التي خالطها النجاسة في غسلات الحوض لا يطهرها بل ينجس ما غسل معه من الملابس غسلات الحوض ما هي غسلات الحوض هذه أليس كذلك الأمر وإنما أخرجت غسلات الأوتوماتيك أخرجت لأن الماء يدخل هو فرق بين الأوتوماتيك وبين الحوض هذه غسالة الحوض حقيقة لم أعرف ما هي وبذلك إما أن يكون هو مورد على النجاسة فلا تؤثر فيه وإما أن يغير كالماء الجاري لأنه يدخل إلى الغسالة ويمتزج بالملابس ويغسل ويأتي غيره فهذا التوصيف صحيح نعم توصيفه كصحيح أخي الكريم أما مسألة غسالة الحوض أنا لم أفهم غسالة الحوض هذه. يقول غسالة الحوض لا يتغير الماء فيها بل يكون حوض فيه ماء. بعد وبعدها الله يكون يشل الأمي. ولكن كيف يعني الملابس إذا لم تغسليها بالماء قراء بعد ذلك فال... يعني يتعلق بها الصا يتعلق بها الصابون فيؤثروا فيها. فإذا الغسالة الأوتوماتيكية تغير ماء ويخرج ويدخل نعم صحيح. الغسالة الحوض لا يستخدم ماء قراء من بدايته. أيه هو ما رجع زوج الناس. نعم. صحيح. الله أعلم وين عندك القواعد أن تطبقها على الفرع طيب إذن أظن هن ينجس الماء إذا تغير أحد أصافه مجاورته نجاس... مجاورة نجاسة لا إذا النجاسة لم تعلق به فلا أثر لذلك ذلك مجاورة لا تؤثر إن شاء الله إذا طايبت شيخنا أوقف، <تصفيق> هو حقيقة ليست مسألة التعب فقط، إنه مسألة ضيق الوقت الآن. دع بقية الأسئلة إن شاء الله إلى الدرس القادم إن شاء الله، ثم نتابع إن شاء الله. لا حرج إن شاء الله، نشيت إن, إن شاء الله دع إلى الدرس القادم نشيت إن, أن نبدأ بها ثم نبدأ الدرس. لا لك أخي الكريم. أخي أبو هاجر أنت في أخبرتني أنك في في أي مدن في نابلس ولست في غزة قريب منها آه صحيح سفارين ولا جماعيل جماعيل أخبرتني صح آه لست في غزة حقيقة صحيح يا بارك الله فيكم جميعا سلم لنا على الشيخ خباب وعلى بقية الإخوان عندكم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله المسلمين هي قد قهرنا عنيدا فلا تستبيح